وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيَسْتَعْفِفَا وَأَن تَعْفُفَ وَإِنْ ظَنَّتُّمْ أَنَّهَا لَنْ تُطِيعَ فَفِدْيَةٌ إِلَى مِسْكِينٍ وَإِن تُحْتَنِوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَدِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّتَائِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّنِّي سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ نَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لِقَبِلِكُمْ وَإِيَاؤِكُمْ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 هي شئ يذهبكم أيها الناس هي شئ يذهبكم أيها الناس ويقتل آخرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد توابد الدنيا فعنده الله توابد الدنيا والآخرة وكان الله